الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة فيما كنا نتحدث عنه من ألوان الهدايات التي تستخرج من هذه السورة الكريمة سورة البقرة وذلك في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا لآدم عليه الصلاة والسلام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 وحكمة الله تبارك وتعالى من خلقه عيث قال الملائكه حينما أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فأظهر فضل آدم صلى الله عليه وسلم بتعليمه اسماء الأشياء ثم بعد ذلك حينما سأل الملائكة عنها فعجزوا وجه السؤال إلى آدم صلى الله عليه وسلم أو أمره أن ينبئهم بأسمائها لما أخبرهم بذلك قال الله تبارك وتعالى للملائكه ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فالله تبارك وتعالى قد علم حال هذا المخلوق الذي جعله خليفة في الأرض والله تبارك وتعالى أفعاله مبناها على الحكمة والعلم التام المحيط بكل الأشياء فما يخصى على العبد من ذلك فينبغي أن يخضع إلى ربه ومولاه وان يسلم له وإن لم تصل إلى ذلك مداركه ولم يبلغ ذلك عقله فإن الله تبارك وتعالى عليم حكيم يؤخذ من هذه الآية فضل العلم هذا العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى آدم وأظهر به فضله وأسماء الأشياء وعلم آدم أسماء هذه المسميات الأسماء كلها فهذا العلم يشرف به الإنسان ويكون بذلك مفضلا ولهذا فإن الحيوان البهيم بل أحط الحيوان وهو الكلب حينما يكون معلما فإنه يحل صيده كما هو معلوم كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة المائده. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فيجوز أكل ما صادت ولكنه لا يجوز أكل ما صاده غير المعلم فهذا البهيم صار مفضلا مشرفا يحل أكل ما صاده وغير المعلم لا يكون بهذه المثابة فكيف بالإنسان؟ ومن هنا فإن العلم أيها الأحبة هو من الكمالات التي يحصل بها شرف الإنسان ورفعته وعلو مرتبته وهذه العلوم على تفاوتها وتفاضلها يحصل التفاوت والتفاضل أيضا في مراتب أهل الإيمان ولذلك قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم منكم؟ درجات فيتفاضلون ويتمايزون بمثل هذه الأمور يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات فيحصل لهم بذلك من الكمالات ورفعه الدرجات في الدنيا والآخرة ثم ايضا هذا الخطاب قال يا ادم انبئهم بأسمائهم النداء لآدم صلى الله عليه وسلم مع قربه وسماعه لكلام ربه تبارك وتعالى وبعض أهل العلم في مثل هذا المقام يقولون هذا يدل على تشريف آدم وتكريمه والتنويه باسمه وأن الله تبارك وتعالى ناداه وما إلى ذلك ولكن هذا ليس على سبيل الاضطراج فإن مثل هذا يقول فيه آخرون في مواضع أخرى حينما يقول الله عز وجل مثلا يا أيها الذين كفروا يقول نادى الكفار بهذه الصيغه يا أيها لبعد افهامهم وبلاده عقولهم حيث لم يعقلوا عن الله تبارك وتعالى وهكذا يقول آخرون في مواضع أخرى لكن لو تاملنا فيما يقابل هذا أن الله قال يا إبليس فهذا يكون من قبيل التشريف له ولذلك إن مثل هذه الدقائق واللطائف التي قد تذكر غاية ما هنالك أنه قد يكون بعضها من قبيل الملح ولكن قد لا يكون ذلك مسلما على كل حال وقوله تبارك وتعالى فلما أنبأهم بأسمائهم أنا وضع المظهر موضع المضمر يعني ما قال فلما أنبأهم بأسمائها والضمائر في الأصل في لغة العرب يؤتى بها لاختصار الكلام تختصر تقول مثلا أتاني زيد فأكرمته لست بحاجة إلى أن تقول أتاني زيد فأكرمت زيدا وإذا في الكلام أيضا ضيول فتقول مثلا أتاني زيد فأكرمت زيدا ثم ذهبت مع زيد وقال لي زيد كذا وكذا وطلبت من زيد كذا هذا يطول مع الكلام لكن تقول اتاني زيد فأكرمته وكلمته وذهبت معه وخاطبته وطلبت منه بالضمائر فيختصر الكلام هذا هو الغرض فإذا أظهر ما يمكن أن يغني عنه الضمير فإن هذا يكون لي معنى يكون لي كما يقال من ناحية البلاغة ويكون ذلك من قبيل اللطائف هذا الذي يقولون له الإظهار في مقام أو موضع الإضمار ويوجد عكسه أيضا الإضمار في موضع يحسن فيه الإظهار فهنا أظهر قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم ما قال أنبئهم بها فهذا يمكن أن يكون لبيان شأن آدم صلى الله عليه وسلم والاهتمام به أنه أراد أن ينوها به وأن يظهر فضله بذكر هذه المزية التي تميز بها وهي معرفة أسماء هذه المسميات بئهم بأسمائهم وفي قوله تبارك وتعالى خطابا للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ونلاحظ ما قال ألم أقل إني أعلم غيب قال ألم أقل لكم فهذا في زيادة تقرير انظروا إلى موسى مع الخبر عليه السلام لما قال له أول مرة أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا في المرة الثانية أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فماذا قال له الثانية ألم أقل لك فجاء بهذه الزيادة زيادة تدل على زيادة التقرير والكلام فيها يكون أقوى من الذي قبله فهنا يقرر المخاطبين وهم الملائكة بما لا يمكنهم دفعه ألم أقل لكم فتقول الإنسان الذي دار بينك وبينه حوار في أمر لربما لم يتوصل إليه إدراكه وفهمه فإذا استبان تقول ألم أقل لك كذا وكذا لتقرره بذلك. فهذا استفهام تقريري. وهذا أيضا يؤخذ من عموم علم الله تبارك وتعالى لما كان وما يكون وما لم يكن لو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كيف يكون؟ فعلمه يتعلق أيضا بالمشاهد وبالغائب. فهو يعلم ما في الصدور ويعلم ما ظهر وهكذا يزرع ذلك في قلوب أهل الإيمان مراقبته وخشيته ومراقبة الخواطر وما يدور في النفوس وما قد يوجد في القلوب من التفات إلى غير الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يقول للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ومما يدخل في الغيب هذا الذي يسرونه والذي يكتمونه يعلمه تبارك وتعالى علما تاما محيطا وإنما ذكر هذا على سبيل الخصوص وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون مع أنه من جملة علم الغيب لأن مثل هذا يتعلق بهذه المناسبة ما وقع في نفوس الملائكة هذا بالإضافة إلى شدة حاجة الخلق إليه فحينما يذكر الله تبارك وتعالى لنا مثل هذا فهذا مما يستدعي به المراقبة والخشية أي يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى فالله يعلم ما يكون في السر وما يكون في العلانية ومن ثم فإن العبد لا يضمر إلا الإيمان وما يرضي الله تبارك وتعالى ويطهر قلبه من كل التفات إلى غير الله مما يريد به الرياء أو السمعة أو يريد بذلك مقاصد دنيه أو كان في قلبه خوف من غير الله الخوف الذي لا يصلح إلا لله وكذلك المحبه والتعلق والرجاء والتوكل وما إلى ذلك لأنه يتعامل مع رب يعلم كل شيء وهكذا في التعاملات في تعاملات الإنسان في مقاضاته وخصوماته وما يقوله وما يفعله ومزاولات الإنسان المالية وغيرها فالله يعلم المفسد من المصلح فإذا تعامل العبد مع ربه على هذا الأساس استقامت أحواله واعماله ونياته ومقاصده وصار على حال من الكمال ولزوم الاستقامه والصراط المستقيم وكذلك أيضا هنا في قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم حينما تبين للملائكه فضل آدم صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا واذكر اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فهذا سجود تكريم وليس بسجود عباده وهذا فيه ما فيه من اظهار فضل آدم وتكريم آدم والقاعدة أن المنة والنعمة اللاحقة للأباء يواصلة إلى الأبناء ولذلك فالله تبارك وتعالى يذكرنا بهذا كما ذكر بني إسرائيل وأنزلنا عليكم المن والسلوى مع أن المن والسلوى نزلت على أجدادهم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون مع أن هذا حصل لي أجدادهم لكن القاعدة أن المنة والنعمة الواصلة إلى الأباء حاصلة للأبناء وأما المذمة التي تلحق الأباء فإنها تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم ولهذا يضيف الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل كثيرا من القبائح التي فعلها أجدادهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وما شابه ذلك لأنهم على طريقهم يسيرون فهذا فيه إظهار لفضل آدم صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه من إبراز منزلت هذا المخلوق التكريم الذي حصل له فهذا تكريم لذريته ولقد كرمنا بني آدم فهذا مخلوق مكرم ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الوجه وعن الضرب على الوجه ونحو ذلك وهكذا خلق الله عز وجل هذا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم فهذا يشمل صورته الباطنه على الفطرة وكذلك أيضا يشمل صورته الظاهرة جعل رأسه إلى أعلى ويأكل بيده وليس كالحيوانات رأسها ووجهها إلى الأرض وتأكل ب وإنما جعله في حال من التكريم والهيئه التي لا تشابهها حالة غيره من هذه البهائم والمخلوقات التي لم يكن لها هذا التكريم فمقتضى هذا التكريم أن يترفع الإنسان عما لا يليق بمرتبة الإنسانية وذلك بأن يكون كامل المروءة إن يكون كامل المروءة فإن حقيقة المروءة ولزوم المروءة هو أن يكون الإنسان مكملا لإنسانيته هذا على سبيل الاختصار والإيجاز مما يوضح مقصود المروءة كمال الإنسانية فما هو كمال الإنسانية بالنسبة للرجل وما هو كمال الإنسانية بالنسبة للمرأة فالرجل الذي يتشبه بالمرأة يتشبه بالنساء قد نقص من كماله ومرؤته والمرأة التي تتشبه بالرجل يكون ذلك نقصا فيها المرأة التي تتزيى بزي الرجال وتتكلم بطريقة الرجال يكون فعلها قبيحا مذموما تنفر عنها الطباع السليمه الفطر القويمه الرجل الذي يتأنس ويظهر بلباس النساء ومظاهر النساء ويتكلم كما يتحدث النساء هذا شيء تجفوه الطباع القويمه والفطر الصحيحة كذلك أيضا حينما يتشبه الإنسان بالحيوان أو يتشبه بالشياطين ويحاكي هذه البهائم والعجماوات فمثل هذا لا يليق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة وأخذ من ذلك عامة أهل العلم أنه لا يجوز التشبه بالحيوانات وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة لأن ذلك يكون تشبها بالكلب في أسوأ حالاته حينما يرجع إذا قيئه أعزكم الله فيلعق ذلك القيء فهذا لا يليق ليس لنا مثل السوء ولهذا نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة بروك الجمل وكذلك أيضا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من ألوان التشبه وكذلك التشبه أيضا بالشياطين التشبه بالشياطين الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله وما أشبه ذلك فهذا وكذلك أيضا نهينا عن ألوان من الجلوس ونحو ذلك الذي قد نتشبه فيه بالحيوانات أو الشياطين أو نحو هذا فلا يجوز محاكاتهم لا في الهزل ولا في الجد ولا يجوز ذلك في عبادة ولا في خارج العبادة لأن هذا خلاف هذا التكريم ومما يخالف هذا التكريم الوقوع في المخالفات الشرعية بأنواعها الخروج عما رسمه الله تبارك وتعالى فإن ذلك يعد انحدارا وانحطاطا وسفولا فالهاوية حينما يترك الإنسان عبادة الله عز وجل ويقع في الشرك يكون قد هوى وتردى ومسخت فطرته ولذلك فإن ربنا تبارك وتعالى كما سمعنا في هذه السورة الكريمة في هذه الأقسام التي تبلغ أحد عشر قسما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها يعني وبانيها أو وبناء السماء على قولين في معنى الآية والأرض وما طحاها يعني وطاحيها أو وطحوا الأرض على قولين فيها وما طحاها ونفس وما سواها يعني ومسويها أو وتسويتها ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فمثل هذه حينما يدس الإنسان نفسه مثل هذه الآية قد وقد خاب من دسها تدسيه هي تقول دسه كأخفاه كأنه أم يدسه في التراب فالدس والتدسيه هبوط وسفول وانحطاط ونزول فالإنسان حينما يهوي بنفسه من عليائها إلى الشرك بالله عز وجل والوحل والمعاصي والذنوب المدنسات يكون قد دس نفسه ولذلك يقولون بأن الكرام من العرب ينزلون العوالي ليراهم الضيفان فيأتي إليهم كل أحد وأما اللئان فيسكنون المهابط والوديان لأن لا يراهم أحد من أجل أن لا ينزل بهم الضيف قد أفلح من زكاه وقد خاب خسر يعني من دساها فهذه التدسيه فالخروج عن طاعة الله عز وجل هو تدسيه ذل مهانة انحطاط سفول فهذا خلاف التكريم ولهذا حينما ينهان الله تبارك وتعالى بعدما ذكر قصة إبليس وآدم في أول سورة الأعراف يخاطب بعدة مخاطبات كما سيأتي في الكلام إن شاء الله على سورة الأعراف يا بني آدم يا بني آدم كل ذلك من أجل أن يذكرهم بما فعل لأبيهم آدم عليه السلام وأنه طرد إبليس من أجله لما امتنع من السجود لآدم صلى الله عليه وسلم فكيف تطيعونه كيف تتخذونه وليا من دون الله تبارك وتعالى وقد أخرج الله إبليس من رحمته وطرده وأبعده بسبب أنه ابى السجود لآدم عليه السلام بقول طلبته من أجل الامتناع من أجل امتناعه من السجود لأبيكم فكيف تتركون طاعتي وعبادتي ثم تطيعون هذا العدو الحاسد الحاقد الذي يتوعد آدم وذريته كيف تتخذون هذا وليا وتطيعونه على كل حال بقي بقايا لكن أتوقف عند هذا وأسأل الله ينفعنا وإياكم ما استمعنا واجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم